وعلى الله صحبه لمن هو لعب من المسال الاتية صدع الناس بها العلمانيون وأشبابهم مسألة إباكة الإسلام لتعاقل الزوجات والإنسان عندما يتحدث في هذه المسألة يشعر بنوع من أنواع السخف في الحقيقة أيضا. وسبب الشعور بالسخف أن المجتمعات العاقلة لا تناقش المساد الاجتماعية بهذه الصورة إلا إذا وصلت إلى مستوى الظاهرة العلمانيون عندما يتحدثون عن تعادل الزوجان يقبلون على التعدد فيه مثلاً 20%-15% وإنما هذا ليس صحيح ونسبة الذين يقبلون على التعدد في المجتمع المصري لا أغضمها بأي حال تبلغ حتى واحد في 5000 وبالتالي في المسألة أصلاً لا تستحق المناقشة ولا تستحق أن نشغل الناس بها لا في الفضائيات ولا حتى في المساد لكن هو الرجل الرئيسي أصلاً من هذه المسألة ليس مناقشة الظاهرة الاجتماعية وإنما التشنيع على الإسلام. يعني هذا هو الغرض وليس أصل. لا ترد ظاهرة اجتماعية عشان تروح تتكلم عن تعدد الزوجات في التلفزيون أصل الإسلام بيوقف تعدد الزوجات وأصل عايزين نعمل قانون لتحريم للتعدد الزوجات. لا المسألة لم ترق أصلا إلى مستوى ظاهرة لما كان واحد يعني في وجبة من المليون ربنا لا تجد فيها من يتزوج بأكثر من امرأة. فالمبدأ أبادع الحقيقة هو التشنيع على الإسلام. هذا هو السبب الرئيسي من وراء البروشة دي كلها مسألة التعدد النصوص التي فيها نصوص قليلة جداً لأن الإسلام كما قلت لم يجب نفسه بمثل هذه المسألة نصان سنان فانكحوا مطابة من النساء مثلنا وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة ملكت ملكة أيمنكم ذلك أبن ألا تابوا. النص الثاني ولا ان تستطيعوا ان تعديلوا بين النساء ولا حرصتهم فلا تميلوا كل الميت طبعا اللي يقول الآيات دي في المسؤون يقولها ازاي ولا ان تعديلوا معرفش جابها منين ولا ان تعديلوا ده هو العدل الذي هو حيانا ده لأي يعني الأمر بالعدل في آية ونفي العدل في آية الأخرى مسألة بسيطة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال على الوظار وإن زنى وإن صرق قال وإن زنى وإن صرق لأن الله عز وجب يغفر الزنوب جميعا إلا الشرق يبقى قد يدخل الإنسان الجنة وهو إيه؟ وهو زن صح ولا لا؟ لأن الله عز وجب الله أفر الله طيب هل يدخل الجنة إلا يوم؟ نا الجنة لا يدخلها إلا هم طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد لا يزن الزن حين يزن وهو أم فنفع عنه بعدة إيه؟ الإيمان بأسباب الإيمان لغرض لأن الزاني يدخل الجنة إذا غفر الله له ونفى الإيمان في آية في مكان الغض وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وراه كلام الله سبحانه لا يختلف ولا يتضارب ولا يتناقض يبقى أكيد الإيمان المستفيد من الإيمان اللي الملف هنا الإيمان المثبت الذي يدخل به الجنة هو أصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله طيب الإيمان الثاني لا هنا يزدهر مؤمن هو, هو تمام الإيمان أو كمال الإيه الإماء العدل المأمور به واصط العدل اللي هو العدل في إيه في القسمة في قسمة المبيت وفي النفقة العدل المأمور به بين الزوجين هو العدل في قسمة المبيت وفي الإيه وفي النفقة تبقى العدل المنفه ولن تعدي العدل تاني إنه العدل في المحبة الإيه الطلبية لأنه واصطانا لا لأحد على إيه لا سلطان لأحد على قلبه ولذلك في حديثه إن كان لا يثبت لكن المعنى في الجملة تعيده هذه الآية هو موري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم بين نسائه فقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك الحديث لا يثبت لكن المعنى نفسه تعيده هذه الآية إن العدل في المحبة هذا هو الذي من الله عز وجل اللي أحد من الناس ولذلك كانت تحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلي من عائشه وبالدوء عنه الناس حد ضل يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان بيحب عائشة أكثر من باقي أزواجه أنه ليس بعدي حاشد لله فمش هنشغل بموضوع كلام الناس دول هنعدي عن هد في مسألة التعدي على إيه نقاو فعلا متفرغ. النبوي الأول من الأحاديث الجميلة اللي رواها بن مالك رضي الله عنه وتدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وليه وعده مع زوجاته في الوقت نفسه. يقول النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض النساء، فأرسلت إحدى المهاج المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت يعني هو نبى صلى الله عليه وسلم عند زوجة، فأرسلت زوجة الأخرى طعاماً إيه وهو في بيت الزوجة الأولى، فضربت الذي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فصففت الصفحة فانفلقت، يعني هي ضربت زي دي ببعض العقل هو عندي. فضربت يد الخادم فوقعت الصفحة فايه فانكسر فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مفاصل الصفحة يعني بدأ يجمع المكسر كسر وقال غار أمكم وقال غار أمكم ثم حدث الخادم حتى أتى بصحفة من عنب التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسر حديث ببساطة تاني أنا صلى الله في بيت إحدى زوجات هرسلت زوجة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في طبق وهو في بيت الزوجة الأولى فالأولى كسرت الطبق الذي أتى من عند الثاني فأولا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه واستوعب غيرتها وقال قارق أمكم ولم يعنفها صلى الله عليه وسلم لكن في الوقت نفسه العدل من الذي يقتضيه العدل أن يأخذ صحفة سليمة من البيت التي كسرت هذه فيردها إلا بيت كوريا التي أرسلت الصحفة فرفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه وعدل معها في الوقت نفسه هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن يتزوج عليها اختلف أهل العلم في هذه المسألة ورارهم من أقوالهم الله أعلم هو جواز أن تشترط الزوجة على زوجها أن يتزوج عليها و... ويجب عليه أن يوفي بهذا الشرط أو بعد ذلك إيه يعني يفترق إن شاء دليل هذا الاشتراك حديث عقيد بن يطان رضي الله عنه أنه تزوج فاطمة بنت عطبة فقالت اصبر لي وانفق عليك فقال اصبر لي وانفق عليك يعني تزوجته بشرط أن يصبر له فلا يتزوج عليها مقابل من أن تنفق هي عليه فطولة بنت عدد هي ابنة عدد بن ربيعة, بن ربيعة وعموها شابة بن ربيعة اللى دانى كتنى فى باكس كافرين وهى اسلامة رضي الله عنها بعد ذلك فكان اذا دخل تقول له اين عدد بن ربيعة وشايب بن ربيعة يعني تذكره نسبها يعني تخيل معاى كده هي تزوجته على ان تنفق عليه وقال يتزوج عليه فكل شوق تقول له يعني انا من نسب عالي وانا من كذا كأنها تدوم عليه بنسبها رضي وبلا فقدها عليه ايه باطل فكل ما يكش كل واحد أين عبد بن ربيع اين شيبة بن أين بن يعني اتخانق يعني فمر عبد بن ربيع وأين شيبة بن ربيع فقال لها على يسارك إذا دخلت النار فتمرت الطلاق لما الكلمة يعني إيه صقلت عليها اين عبد بن ربيع اين شيبة بن ربيع فقال على يسارك إذا دخلت النار الشاهد أصلح بينهما عمر بن الخطاب بعد ذلك فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث وبإقرار عمر بن الخطاب وصحابه أبنكم لهذا الشرق أن لا يتزوج عليه. من الأشياء التي تسترعيّن أن رجلا تزوج امرأة جديدة فكانت الجديدة ترسل للقديمة تقول لها وما تستور الرجلانه رجل صحيحة ورجل رمى بها الزمان في شلتي وأرسلت مرة أخرى تقول لها وما يستوى الصوبان صوب البلا وصوب بأيد البائعين جديد فأرسلت لها الأولى تقول لها نقل فؤالك كيف شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كمنزل في الأرض يعشقه الفتى وحنيمه أبدا لأول منزل أبدا الغالب على شعر العرب أنهم ما يمدحون تعدد الزوجات، ده الغالب يعني مدح تعدد الزوجات في شعر العرب قليل جداً الأكثر أنهم لا يمدحونه يعني كل الأعرابي من لم يتزوج مرأتين لم يضط حلاوة العيش فتزوج مرأتين ثم ندم وقال تزوج أسنتين لفرق جدني بما يشقى به زوج أسنتين فقلت أصير بينهما خروفاً أنعم بين من نعجتين فصرت كنعجة تطحي وتنسي تداول بين أخبة ذئبتين رضا هذه يهيج سخط هذه فلا أعرى من تهدى الصفقين وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين ضرتين لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين دا واحد قديم واحد دا ايه؟ معاصر له ايه قصيدة ايه طويلة تقول بس في, في زم او يعني ايه فيما يقول أتاني بالنصائح بعض الناس وقالوا أنت نقدام سياسي أترضى أن تعيش وأنت شهن مع امرأة تقاسي ما تقاسي إذا حاضت فأنت تحيض معها وإن نفسك فأنت أخ نفاسي وتقضل أربعين بشر حالك كدام رأسه هشبت بفاسي وإن هضبت عليك تنام فرضا ومحروما وتمعن في التناسي تزارع بثنتين ولا تبالي فنحن قلت تزارع من فقلت لهم معاذ الله إني أخاف من اعتلالي وانتكاس فهاء أنا تبدأ بدأ حال حالي بعد اليباس فلم أرضى بأشجالة وهم وأنكاد يكون بها الجماس لي أرضى وشعر رؤس منها فكيف تزيد حظي بانتكاسي فصاحوا سنة المختار تنسى وتومت نحى أير أربابه وكني أير أرباب الحماسي فقلت أضعطه سنة عظامه وضعت الوالد ابن أخت راسي لماذا سنة التعداد كنتم لها تسعون في عزم والديسي. وشرق الله في قلبي وروحي وسنة سيدي منها اقتباس إذا احداث الفتاة لزواج أخرى فداها بالعدل اقتباس ولكن الزواج له شرط وعدل سواج مشروط أساسي وإن عشر النسوان بحر عظيم الموج ليس له مراسي ويكفي ما حملت من المراسي وآداما تنور بها الرواسي فقالوا أنت ثواف جبان فقالوا أنت قواف جبان فشد النار في قلبي وراسي سخنويا فخدت بمعب جلودة دروس بها شعل اشتكاني وابتئاسي يحز لهبها, لهبها في القلب حزا أشد علي من حز المواسي رأيت عجائبا ورأيت أمرا غريبا في الوجود بلا قياس جاوز رجل خلص وقلت أظنني عاشرت جنا وأحسب أمي بين الأناس لأكفه كافه وأقل أمر تغالر حرفهون بالالبجاس وكان كنت الضحية في مرار وأجزم بانعدامي وانطماصي فإحدى هن شدت شعر رأسي وأخرى هن تسحب من أساسي وإن عصر اللسان بذكر هذه لهذه شد نسل الالتماس وتبصرني إذا احتجت أمرا من الأخرى يكون بالاختلاس وكان الليلة الأمسي حزينا على السطوح بلا لباسي وقلت انام محترما عزيزا فصلت انام بين البساس البساس اللي هي القطط قرأت انام سجيران بمي واصقي كل درغوت بكاسي ويوم ادعي اني مريض مصاب بالزكام وهو القطط وان يم تنفع الاعبار شيئا لجأت الى التساؤل والنعاسي وان فرقت في التحضير يوما عن الوقت المحدد يا تعاسي يطور النوم من عيني وأصح لقعقعة النوافذ والكراسي يجيء الأكل بلا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي وإن رلق الأيال تعيق حزفا بأحزية تمر قرب راسي وتصرق مشتريك لي احتياجي فستان ليس على مقاسي ولو أني أبوك بربع حرف سأعزق بالقدور وبالتباسي تراني مثل إنسان جبان رأى أسدا يهوم بالافتراس ويأشري هن فجلا بهم هاتيك يا بادي وقاسي ورئيك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من زهب وماسي تقول أحبني وأرى هدايا لغير تشتريها والمكاسي فصرت لحالة تهمي وتركي خصوص مبالة تغطي قطب وتمسي وضعها مصير لما مقاصي وحرع عماله في عهده إلى إذن لنزعله عن اسم قرر عزمي قوارك مبارك مبارك مبارك